صدقة. ومن فائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء وذلك لأن الانفاق في السراء ليس بغريب كل إنسان يهون عليها أن ينفق إذا كان في السراء لكن الانفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر لا زهدا في المال ومن فائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ لأن ذلك من صفات أهل الجنة تقوله والكاظمين الغيظ وقد ذكرنا أن لكضم الغيظ أسباب منها شاكل مر علينا أين؟ الوضوء. الوضوء. إن كان الطيب نجلس أيضاً. هذه واحدة. الجلوس إن كان قاعداً. الإطعام إن كان قاعداً. نعم. الاستعداد من الشيطان. الاستعداد بلا من الشيطان رجل. نعم. الصلاة. مفارقة المكان. مفارقة المكان. كل هذه من أسباب كظم الغيظ. ثم إن الإنسان إذا كرم الغيظ مرة بعد أخرى صار هذا طبيعة وسجية لأنه يعتاد غلبة نفسه فيكون له ذلك طبيعة وسجية ويبدأ ولا هم طيفين قال قائل هل يمدح من لا يبالي بما أصابه من خير وشر أو يمدح من كرم الغيظ عند وجود الشر الثاني لأن الأول الذي لا يبالي سواء وجد ما يثيره أو أم لم يوجد ومن قال له تفضل يا رجل كمن قال له تفضل يا حمار نعم هذا الذي لا يبالي بهذا ولا هذا ماذا نقول له هذا بليد ولا, ولا يمدفع على هذا أبدا لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكثم الغيظ عند وجود الشر هذا هو الذي يمدع ومن فوائد الآية الحث على العفو عن الناس لكنه كما ذكرنا مقيد بما إذا كان بما كان أصلح نعم. ومن فوائدها إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله أو يراد بها إرادته الإحسان أو الإحسان نفسه الصحيح الأول أن صفة لله عز وجل وأن إرادة الإحسان أو الإيثابة غير المحبة. طيباً قال قائل المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ولا مجانسة بين الخلق والخالق والمخلوق. نعم. قال هذا غير صحيح أصلاً هذا الأصل أصلاً هذا غير صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحب جبل نحبه نحبه ونحبه. نعم نحبنا ونحبه. يقول هذا هذا غير صحيح. أصلاً لا لا لا يلزم من المحبة تجاه نسي متحبيه. الإنسان يحب بعض السيارات اللي يركب بعض البعير العبل بعض الدور يحب محبة حقيقية بقلبه. نعم. أليس كذلك؟ يكون عنده قلم مسايو ولا ينشف عليه ولا نظيف يحبه يجي قلم يوديه شقق قل الأوراق تتجو يكرهه لنا يكرهه وربما كسره نعم فهذا هذا الدعوة دعوة فاطلة يكذبها الحس والواقع إن المحبة لا تكون لبين متجانسين طيب إذا قالوا إن المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفأة أو يدفع عنه المضر ماذا نقول نقول هذا أظناء صحيح هذا غير صحيح وهو إن وهذا وإن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق لأن الله لا تنفع وطاعة الطارئين ولا تضرر عسلة العصير واضح جماعة طيب فإن قارب. العقل لا يدل عليها العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها فالجواب عن هذا أولا أن العقل ليس دليلا في إثبات الصفات الأعون فيها فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أعون فيها ونقول من أين لكم؟ أن المدار في إثباث السباة ونفيها هو العقل هذه واحد ثانيا أن نقول هب أن العقل لم يدل عليها فقدل فإنه لا إن فيها لأن دعواكم أن نفي في أنه لا يكون محبة لبينما تجنسين دعوا باطلة والشرع قد إيش؟ قد أثبتها و... وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرت فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه السم أكتاب السم فوجب ثبوته ثبوت المحب رابعاً أن نقول إن العقل قد دل على ثبوت المحبة لله العقل دل على ثبوت المحبة لله كيف ذلك؟ إثابة الطائعين إثابة الطائعين يدل على أن الله أحبهم إذ لا يمكن أن يثيب أحد عقلا إلا وهو يحبه فيكون إثابة الطائعين دليلا عقلياً على ثبوت المحبة كما جعلتم أنتم التخصيص دليلاً عقلياً على ثبوت إيش؟ الإرادة ولا فرق بينهما بل إن إثابة الطائعين أدلوا على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى الإنسان ليست محبة, محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين بين المخلوقين بل هي محبة لإيمانه وعمله فكلما كان إنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة لله صار أحب إلى الله ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعماله فالمدار على القلب والعمل فكلما كان سأل أقوي من بالله وأكثر على جهة الله كان أحب إليه ومن ذلك الإحسان ومن فوائد الآية الحث على الإحسان الحث على الإحسان من أين أخذ الحث عليه إن الله يحب المحسنين فإن كل إنسان يعلم إن الله يحب الإحسان فسوف يحسن ويتقدم إلى الإحسان ويحرص عليه لأن محبة الله للعبد هي غاية ما يريد يسأل الله يجنه إياكم من أحبابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الغاية أن الله يحبه حتى الإذن قالوا أنوا يحبوا الله قال طيب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبون الله ولا لا قالوا يحببكم الله لأن الشأن كل الشأن أن نحبك الله لا أن تقول إنني أحب الله هذا هو الشأن نسال الله أن نحبنا وإياك نعم أجل بالنسبة قلنا بالنسبة لل مثلا يكون واحد يعني يكون درزه لل يعني قلنا إذا مثلا سلك زوجك أو ترب أهل أصلي إذا مثلا لا ألفريدو خذني يا باكر تضرف الله وتجينا من تبقى النغرفان لا الفعل يؤخذ لا كلام على القول اللي يصدر من لسانه هذا لا حكم له هرفت؟ اي شو. نعم نعم سلامة الصدقة نعم إيهنا. وهو كذلك الصدقة في جميع مال جائزة هذا أبو بكر الله لله عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة أتى بكل مال لكن لا شروط يعني من يكون مثل أبي بكر في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى عليه وسلم والثقة به أما إنسان يتصدق بماله كله ثم يرهي يشهد الناس في العياد وحالهم صلى الله عليه وسلم قلنا الجنة موجودة في مآل ومن المعروف أن الأعمال الصالحة تبنى بها الجنة فيذكره ونسجده في تبنى الآن ماذا لا هي موجودة لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك من السلام وأخبرهم أن جنة قيام في عن فرض وأن غراسها سبحان الله ورحمة الله ولا إله إلا الله هي أصلا موجودة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 هذا ليس منه، لا أعج زهير، مثلاً واحد الزرطة الآخر، زي نعم، وهذا رجل المأخذ منه، المضروب المأخذ قال في حقيقة الأرض لا لا تأخذ، لا تأخذ، لا تأخذ، لا طيب يعني عبى عنه إيه <تصفيق> هذه الحقيقة قد ترد عليه يقول إذا عذب الناس ذي الحق يعني مثلا قال اللهم لا ت تف... لا لا تعاقبه لا تعاقب هل يحمد هذا ولا لا <تصفيق> نعم يحمد لأن كلامنا على عن الناس أصو إذا اعتدى علي عليك فمن اعتدى عليه من اعتدى عليه بمثل اعتداء فهذا غرف الإذا عفى أن أخذه بحق في الدنيا وهو على أجلس لا يحمد عليها أما في الآخرة ربما يحمد لا حسنا طب هل سؤال مهم هذا يعني مثلا إذا قلنا العفين عن الناس مع القطرة هو الذي يودع عليه الأنسان لكنه مر إذا عفرت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر ألسك ذلك؟ تدخل في الموضوع عليك حتى يمكن لا يحتاج السفر يعني هو الله لا نستثنيها أيضا لا ودعنا أخذ نعم قبل لا ودعنا أخذ نعم قبل قد, قد تجيرت بها شكاء لكن ممكن أن نقول إن أفه عنه في الآخرة يعني قوله اللهم لا, لا تؤخذ بما فعل بي هذا أفه مع القدرة لأنه في الآخرة قادر على أخذه منه واضح؟ نعم خالف صلى الله عليك. أقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. نعم. ما يدل أحسن الله إليك إذا أن الله عز وجل مع الأعمال الصالحة يحب الشخص لجمال هيئته ومم. لا لا لا. يحب الجمال التجمل. <تصفيق> الحمد لله. الفرد أن الصحابة المساء <تصفيق> قالوا يا رسول الله الرجل يحب يعني يحب أن يكون ناظم حسنا وثق حسنا ما قال يحب أن يكون وجهه جميل. لكن قال إن الله جميل يحب الجمال يعني التجمل لأن الله لا يحب الشخص مثل المخلوقين من جماليكيان أهي أو أنا نعم والنعل والثوب يعني في سؤال الصحابة نعم إلى الهي. لا هذا عمل صالح لأن التجمل مأمور به كل إنسان يتجمل في لانه وفي ثوبه إذا كان الله قد أنم عليه هذا مأمور به يعني يحب الإنسان على هذا يحب الإنسان على التجمل أينا؟ هذا منا. سمع يا شيخ. أعود باللّه من الشيطان الرجيم، والذين إذا عرفا حشدا أو ظلموا أنفسهم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصفوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في بيان أوصاف المتقين الذين أعدت لهم الجنة قال في, في بيان أوصافهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخر وقبل ذلك نتكلم على إثبات أو على السركار ما سبق من فوائد الآيتين أو الآيات السابقة يقول عز وجل والله يحب المحسنين ذكرنا أن فيها دليلا على نعم والله يحب المحسنين في هذه على إيش عندها. والله يحب المحسين ذي يدل على أول فات المحبة لله سبحانه وتعالى وأن و... هذه مرتبة عالية طيب أثبات المحبة من أين أخذها والله يحب يحب المحسين فأثبت المحبة طيب محبة الله عز وجل محمد هل هي صفة من صفات الذات أو من صفات الفعل من صفات الذات لو قال لك قائلنا منصفات الفعل يعني إذن منصفات الذات والفعل ما الفرق بينهما صفات الفعل يفعل الله عز وجل متى شاء أن صفات ذات ملازمة طيب ومحبة الله هذه لازمة إذن صفات فعل صفات فعل الأفعال هي التي تتعلق في الله إن شاء فعلها وإن شاء لم فعلها طيب أنكر قوم المحبة إثبات محبة الله أن الله يحب نعم ما حجتهم أقول ما حجتهم على إنكار المحبة بالمعنى الحقيقي أور لحم هذه هم استوجبوا حطوا لا عليهم طيب ان العقل لكن في أيضا علة عندهم غير مسألة علة النافيه هذا لا بين تكون بين متجانسين فلما حبه بين خالق المخلوق لأنها لا تكون بين متجانسين طيب يلا ندخل ها لا ما ندرد عليه هل فينا في علة ثانية؟ العقل لا يدل عليها هذه واحدة يعني إن الإنسان لا يحب إلا ما يجلب عليه له منفعه ويسعنه الله والله يعني لا يفعه شيء يعني لا يحتاج إلى أن في أحد ولا درجة درجة رسالة في علة ثالثة بعد رابعة للعموم يقول إن صفات الأفعال حادثة والحادث لا يقوم إلا فيجب نفيه. طيب بماذا نرد عليهم علينا الأول أن العقل لا يدل عليهم فبماذا نرد عليهم نحن في الأمور الغيبية نجد أن نرجع من من الكتاب ومن السنة ثم إذا قلنا بالعقل نقول من العثقين العقول متناقل يعني أننا لا نقبل أن يكون العقل جليلا للإثبات والنفي في هذا البعض كذا طيب هذا واحد ثاني محمد وهو السم فواجب إثباته طيب تمام. ثالث نقول إن المحبة يدل عليه العقل يدل عليه العقل وما هو الدليل العقلي الله على ثواب العاملين يدل على أن الله يحبهم وإلا ما أتاره طيب. أيضا أن القاعدة هذه غير صحيحة لا أصل لها إن الحب قاعد لا قاعدة بين المتجمعين سامي. هذا نرد عليهم التع الثاني. التعليق الثاني قوله إنه لا قو المحبة لا لا تكون لبين المتجمعين غير صحيح. الدليل. الواقع. ها؟ الواقع. الدليل عندنا من من الشرع ومن الواقع. عند <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أقدامه لما أقبل لما أقبل على أقدامه من جبل يحبونه من نعم الواقع يحبونه غير المسن هذا واحد والواقع الواقع المسن بيحب قلمه أو سيارته إيه صحيح مع أنها لا مجانسة بين هذا وهذا تمام طيب التاني الثالث الآخر أمو حضرت عن تيهاً حمد الرحمة حاجة اللي حاجة هذه الرحمة هذه محبة القضية اللي هذا ما يسمى تقول هذه محبة مخطوصة محبة خالد تمام في عهد التعين الرابع فهد حادث يعني, يعني وهذه نقول نرى في من يحب ويكره حادثة وهو سابق عليها صح, صح, صح تمام صح المهم أن مذهب السنة وجماعة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل ولا تكيف. طيب. ومن فوائد هذه جملة والله يحب المحسنين. بندر الحسرة. لأن كل إنسان إذا علم أن الله يحب الإحسان، فإنه سوف سوف يحسن طيب. هل يؤخذ من ذلك ككراهية الله للمسيئين؟ أن الله يكره المسيء. مسلمين يعني يعني لا يحب لا يحبه مسلمين. طيب وهل يلزم من إتفاق المحبة ثبوت البغض؟ يعني عدم المحبة. و... طيب عدم المحبة قد يكون إنسان لا يحب الشخص ولا ولا يكرهه. و... و... وأيضاً ي يستلم الكره. ما أعتقد. هل أنت الآن كل كل شخص لا تحبه؟ فيعني في أنا كتكرهه. أو أو لا تقبله الله تبارك وتعالى إذا لا إذا لا يحبه أحد ومن أعماله يعني ما هو مقبول أعمال الغير يعني يستقر. شيخان أن أن يثبت ضد المحب هو البغض إنما هو صفة لله والصفات عند السنة لا ت لا تثبت باللوازم. مشغولين. يعني بعض العلماء يأخذ من مثل هذه الآية أنه إذا أثبت المحبة للمحسن لازم من ذلك إثبات الكراهة للمسيح لأن كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه فإذا كانت المحبة مرتبة على الإحسان لازم أن تكون الكراهة مرتبة على الإساءة ولكن نحن نقول إن الإنسان قد يتوقف في هذه القائدة لأن بين المحبة والكره مرتبة ولكننا إذا إذا تأمننا الأديله وجدنا الله يقول الله لا يحب الظالمين ولا تعتد أن الله لا يحب المعتدين نعم فهنا لا شك أننا في المحبة ليس معنا أنه لا يحبهم ولا يكرههم بل إن المراد بذلك أنه يكرههم هذا هو المعنى ولو ما كانت مثل هذه الآيات وعيدا على الظالم والمعتدئ ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فحشتا أو ظلموا أنفسهم والذين ألواه هذه حرف عطف والأصف في المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه ولكن المغايرة قد تكون في المعنى قد تكون في المعنى وقد تكون في الصفة وقد تكون في اللفظ يقد تكون في الذات، فلا يلزمنا المغايرة إذا قلنا إن العطف المغاير أن يكون مغاير في الذات، بل قد يكون التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى. فإذا قلنا قد مزيد وعمر، فهنا العطف اقتضى المغايرة في الذات، لأن هذا غير هذا لا شيء. وفي, وفي هذه الآية والذين يدافعون فَعَلُوا الخلاف المغايرة بالصفة فهي كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة هل الذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة هو الله ولا غيره هو الله لكن هذا عطف صفة على صفح التغير في اللفظ مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا كذبا ومينا المين هو الكذب ولكنه عطف عليه من باب عطف ترادفين ولهذا لا يأتي باللغة العربية كذبا وكذبا إنما يأتي كذبا ومين لابد من تغير في اللفظ التغير في المعنى قريب من التغاير في الصفة قريب من التغاير في الصفة فالذي معنا الآن والذين إذا فعلوا فاحشة من باب تغاير الصفة طيب من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاحشة هي من يستفحش شرعا أو عرفا مثل الزنا فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية واضح كذلك اللواطن فاحشة شرعية وعرفية قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة كذلك نكاحه ما نكح الآباء هو أيضا فاحشة ولا تنكحوا منك حابق من النساء إلا مقسلاً إنه كان فاحشة ومقتل ولهذا نقول الفاحشة كل ما سفش ما يسافحش عقلاً أو شرعا وعده ولكن ولكن في باب الثواب والعقاب المرجع إلى الشر المرجع إلى الشر ولهذا قال بعض العلماء المراد بالفاحشة الكبيرة المراد الكب الكبيرة, الكبيرة وقول أو ظلموا أنفسهم المراد به ما دون الفاحشة ما دون الفاحشة وهي الصغائر وعلى هذا فالعطف بين قوله فاحشة أو ظلموا أنفسهم عطف على بين متغيرين بين متغيرين وليس من باب عطف العام على الخاص وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس لكن المراد هنا التنويع أو ظلم أنفسهم وإذا كان مراد التنويع لازم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر وقولها أو ظلم أنفسهم قد يقول قائل كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه الإنسان يدفع عن نفسه الظلم فكيف يظلم نفسه والجواب على ذلك أن نقول كل من خالف أمر الله بفعل محرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتها وقد أوصاك الله بها فقال ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم وقال إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فنالله عن قتل النفس وعن ظلم النفس لأنها أمانة عندك وبالمناسبة قال العلماء إن الله أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك الدليل أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال يوصيكم الله في أولادكم فأوصى الآباء والأمهات بمن؟ بالأولاد إذا فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك فقال ووصينا الإنسان بواردين وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال ولا تقتلوا أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذن نقول وجه كون الإنسان ظالم النفس أن نفسك عندك أمانة فإذا فرضت في هذه الأمانة يعني قحمت نفسك فيما حرم الله عليك أو تأخرت عما أوجب الله عليك فقد إيش فقد ظلمت نفسك طيب ظلم النفس هو في نفس الواقع ظلم في حق الغير لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عز وجل وإما في حق يتعلق بالمخلوق فإن فإن كان في حق الله فإنك ظالم في حق الله وإن, كنت وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق قال النبي عليه الصلاة والسلام مطلو الغني ظلم وبهذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثلاثة, ثلاثة ظلم نفسه وظلم حق الله عز وجل وظلم المخلوق وظلم المخلوق لأن كل هذه تتعلق. بأوامر الله ونواهيه ذكر الله ذكر الله بماذا يذكر الله باللسان أو بالجوارح أو بالقلب أو بالجميع بالجميع بالجميع ذكر الله بالجميع اما ذكر الله بالقلب فإنهم إذا ظلموا أنفسهم فأفعلوا فاحشا وظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله ذكروا عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب وذكروا كذلك رحمة الله وما أعد للطائعين من الثواب جماعة. هذا ذكر بالقلب فإذا ذكروا الله بالمعنى الأول ذكروا عظمته، فخافوا من عقابه استقاموا على دينه هربا من عقابه، وإذا ذكروا وإذا ذكر الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه، فإنهم يستقيمون على شرعه طلبا للوصول إليه، طلب الوصول إليه، فذكر الأول من باب الهرب والثاني من باب الطلب والعبادة بمقتضى الطلب أو العابد بمقتضى الطلب أعلى حالاً من العابد بمقتضى الهرب قالوا لأن الطالب ناصف في غيبة المطلوب وفي حضوره والهارب ناصح في حضور لها المخوف لكن في غير حضوره لا يهتم ويمكن أن يأخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه، فإنه يراك طيب إذن ذكر القلب يكون على وجهين، الوجه الأول ذكر أعظمة الله عز وجل وعقوبته فيستقيم على شرعه هاربا من عقوبته والثاني ذكر رحمة الله عز وجل وفضله ومنته وثوابه العظيم فيستقيم على شرعه إيش طلباً لثوابه ورجاء الله ذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل لا إله إلا الله كما يروى عن الشيطان أنه قال أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله وللسغفار فذكر الله لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب فيذكرون الله بألسنتهم يقول لا إله إلا الله فيقولون كلمة الخلاص وهذه إذا قالها الإنسان مخلصا. غفر الله له وكذلك أيضا ذكر الله بالإسان بالاستغفار اللهم اغفر لي إذا, إذا فعلوا فاحشة وظلموا أفسهم ذكروا الله بالاستغفار اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أو ما أشبه ذلك الذكر بالفعل هو يفعلون ما يكفر هذه الذنوب والخطايا ومن ذلك الصدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطية كما كما يطفئ الماء النار وكذلك أيضا الصلاة فإن الإنسان إذا توضع أو الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله لهما غفر الله لهما تقدم من ذنب فصار الذكر يتناول في نعم. أو أو شيء في القلب. نعم. طيب، القلب والثاني؟ ميسة. والثالث؟ بالجوار. بالجواره. والذكر بالقلب على على وجهين. طيب. ذكر الله، فاستغفروا لذنوبهم. ألفا للترتيب والتعقيب. يعني فإذا ذكروا الله، استغفروا لذنوبهم. أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم. وتقدم لنا مرارا أن المغفرة تعني سطر الدم والتجاوز عنه، وقول لذنوبهم الذنوب هي المعاصي والآثام فيسأل الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام وإذا استغفر الإنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر يغفر له، ولهذا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. من هذه اسم السفهام، وليست اسم شرط. والدليل على أنها اسم السفهام، أنها اسم السفهام لا اسم لا اسم شرط. أن الفعل بعدها وقع إيش مرفوعا، ومن يغفر ثم إن الإثبات جاءت بعدها وهي إلا وهي إلا وعلى هذا فنقول من اسم السفهام بمعنى النفي اسم السفهام بمعنى النفي ويدل على أنه بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي إلا إلا الله فإذا قال, قال ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة الاستفهام، فلماذا لم تكن الآية ولا يغفر الذنوب إلا الله؟ كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا نعم؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، نعم؟ طيب. الشاء الشاهد... الشاهد... نريد قوله ولا يغفر الذنوب وهذه آية في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله فنقول لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد لماذا لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا بالتحدي كأن النسفين يقول ائتي لي ائتي لي بكذا وكذا ائتي لي بأحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل فيكون الاستفهام هنا دالا على النفي مشربا بالتحدي نعم ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله بالرفع مع أنه وقع بعد إلا لأن الكلام مفرغ الكلام مفرغ وما معنى المفرغ المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه هذا المفرغ الستثنى المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه واضح؟ فإذا قلت ما قام إلا زيد فهنا المستثنى مفرط ليش لم يذكر في المستثنى منه وإذا قلت ما قام أحد إلا زيد فهذا غير مفرط لأنه ذكر المستثنى منه وإذا قلت ما رأيت إلا زيدا مفرط ليش لأنه لم يذكر المستثنى منها. وإلا قد ما رأيت أحدا إلا زيدا. فهذا غير مفرّ. طيب هنا من يغفر الذنوب إلا الله؟ هاه؟ كيف؟ لو قال الذنوب موجودة. آه، ليست. ليست المستثنى منه. هي موجودة، لكن الذنوب هنا واقع عليها الفعل. والغافر واقع منه الفرد. طيب، ومن يعفرون إلا الله يعني لا أحد يعفرون إلا الله. لو سسغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعوك؟ لو لو أنك مثل أتيت إلى كل اللي في المسجد، وقود أستغفركم من الذنب الذي فعلته. نعم، هل ينفع مغفرتهم؟ لنقفض أن رجلاً أساء في المسجد أساء في المسجد إساءة محرمة تؤذي المصلين فجاء فقال أيها المصلون أستغفركم مما فعلت. هل يمكن أن يغفروا له لا نعم؟ أن يتعلق به ممكن أن يغفروا له ما يتعلق به لكن أصل الذنب ما يمكن أن يغفروا له لأنه يقول من يغفر الذنوب إلا الله قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قول ولم على قوله ذكر الله فاستغفروا لهم على قوله على قوله فاستغفروا. ولم يصروا على ما فعلوا يصر اي يستمر على ما فعله عليه لان طالب المغفره لا يمكن أن يصر كيف تقول اللهم اغفر لي وأنت مصر على معصيتك هذا سخرية والسلزة ولهذا قالوا ولم يصروا على ما فعلوا فعلوا من الفاحشة وظلم النفس وهم يعلمون قوله وهم يعلمون يحتمل أن تكون استثنائية ولم يصروا ما فعلوا يعني بجملة مستأنفه، فقال وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب ويعلمون عظم من عصر ولذلك لا يصرون على ما فعلوا ويحتمل أن تكون الواو للحاب يعني ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب والآية ما دامت تحتمل هذه الأوجوة الثلاثة فإننا نقول على القاعدة إيش؟ أنها تحمل على كلها كل ما يحتمله أو كل ما تحتمله الآية من معنى ولا تناقض بين فإن المعاني فإنه فإنه يجب أن تحمل عليها كلها فإن كانت تتناقض أو تتعارض المعاني فإنهم يطلب إيش يطلب المرجح لأنه لا يمكن أن يحمل كلام على الشيء وضده فحينئذ نطلب المرجح هذه القاعدة هذه الآية فيها ثواب. من الفوائد أن المتقية لا يكون معصوماً من فعل الفاحشة أو ظلم النفس لأن الله لم يقل وهم لا يفعلون الفواحش أو يظلموا أنفسهم أو بل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إذن سفعل الفاحشة لا يختشوا بالتقوى إذا استغفر الإنسان وتابع وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الإنسان معصيه كل الإنسان لا بد أن يعصيه الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، فواحش ودونها، لقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو هنالك للتنويع وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغار إلى صغير وكبائر، ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول إن الص إن الكبائر معدودة، فجعل يعددها ويقول كبيرات الأولى، كبيرات الثانية، كبيرات العشرة إلى أن انتهى ما بلغه إلى أن انتهى إلى ما بلغه علمه من الكبائر، وبعضهم يقول. إن الكبائر محدودة وليست محدودة ومعنى محدودة يعني معلقة بوصف لا بعدد فقالوا مثلا ما فيه حد في الدنيا فهو كبير مثل الزنا والسرقة والقذف كل ما في حد في الدنيا فهو كبير كل ما رتبت عليه اللعنة فهو كبير مثل لعن الله من آوى محسن لعن الله الراشي والمرتشي وما يشبهه كل ما رتب عليه غضب فهو كبير مثل نعم مثل قوله تعالى في في القاتل وغضب الله عليه ما تر ما رتب عليه وعيد في الآخرة وعيد في الآخرة بأن قيل بأن جاء النص من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك مثل ما أسفل من الكعبين ففي النار ومنهم من قال ورأيته لشيخ سامي الثمير رحمه الله كل ما رتب عليه عقوبة خاصة عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فهو كبيرة وما جاء النهي عنه بدون ذكر وعقوبة فهو صغير فقال مثلا الغش من كبائر الذنوب لأن الشارع جعله عقوبة خاصة من غش فليس منه إذا أجار من كبائر الذنوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بله والمناخر فلا يؤذي جاره وهذا الذي حده رحمه الله يدخل فيه من الذنوب شيء كثير ولكن لا شك أن ما قاله رحمه الله ليس ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة بل حتى الكبائر فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر كما في الحديث الصحيح على أنبئكم بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر وعلى هذا فنقول الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر تأخذ من الآية هذه ثم الكبائر تختلف مراتبها بحسب ما يترتب عليها من المفاسد والأثام ومن فوائد الآية الكريمة أن, أن الإنسان مؤتمن على نفسه ه، وشلون يمكننا نهيم إلى هذا حقت النهار؟ نعم. هذه الأهلة راعي. اللي صار عليها كيجارها كبيرة؟ لا. لا مرة واحدة ما. أينها؟ إن شاء الله آدم سيكون سبؤ زمان. انشارت اتكمل المثال قام في الماضي ها مبني على قام على الفتح ماذا مسوي زيد الآن؟ إذا قام زيدا ماذا يفعل؟ قائم قائم إذن فاعل فاعل مرفوع مرفوع وعلى مترافعه؟ الرافع يكون فاتحا قام زيدا بالضم مظلين على مترافعه ضم ظاهرة في آخر طيب لو قل قام زيدا يصلح لا لا تعلموا يا عبد الرحمن ليش انا لا لأنه فاعل والفاعل لازم يصير مرفوع ايه تمام سامع بالله الرجيم جزاء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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين كيف؟ هذا؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى فسكم قرحو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ويتخذ منكم جؤداء والله لا يحب الظالمين حاول ابن امن الشهارجي قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم <تصفيق> الذين يرتكبن الفحشاء <فعلوا> اخذنا اخذنا <تصفيق> طيب قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين المشار إليهما من سبق من المتقين المتصفين بالأوصاف التي سمعتموها من قبل ومنها أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر لذنوبهم وذكرنا تفسير الآية هذه وما يستفاد منها أو وشيئا مما يستفاد منها فمن ذلك سرعة من سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب لقوله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فيبادرون بالتوبة والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين وهل هي واجبة الجواب نعم تجب المبادرة بالتوبة لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل والإنسان لا يدري متى ينزل أجله وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورا بدون تأخير من فوائد اللهية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى اسمين فواحش وما دونها ذكرناها طيب من فوائد من فوائد هذه الآية أن ذكر الله عز وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله لقوله ذكر الله وقد سبق لنا بيان وجوه هذا الذكر ما هي نعم نعم بالجوارح نعم طيب من فوائد هذه الآيات الكريمه أنهم يبادرون بالتبور سباق السافار هؤلاء المتقين لذنوبهم تقول فسافروا لذنوبهم فيؤخذ منه أو يتفرع على هذه الفائدة عز أولئك القوم الذين يقولون إن الله غفور رحيم ولا يسافرون الله فإن بعض المدربين إذا نهايته عن الذنب قال الله أفور رحيم ولكن هو, هو نفسه لا يستغفر وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم بل إذا كان الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر فما بالك بمن دونه قال الله تعالى واستغفر لذنبك واستغفر الله إن الله كان أفور رحيم من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله. لقوله من يغفر الذنوب إلى الله ويتفرع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة وإنما يكون اتجاهك إلى من إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء السادة المتقين. لا يصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون ومن فائدها أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب منه لأن الله قال هنا ولم يصروا على ما فعلوا ولم يقل ولم يعيد ما فعلوا لم يصروا عليه وهم يعلمون والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يغفر له لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن يجب أن لا يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطو على الرجوع فإن, فعل فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيد لكن يكون استغفاره حقيقة في قلبه ولسانه والإنسان بشر ربما تغلبه نفسه في في المستقبل فيفعل المعصير مع أنه قد استغفر منها فنقول مهما عملت ومهما تكرر منك الدم ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك ومن فائد هذه الآية الكريمة توبيخ من أصر على الذنب وهو عالم به تقوله ولن يصر على ما فعلوا وهم يعلمون ولهذا قال العلماء إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بمن عصاه نعم ثم قال الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة أولئك هنا إشارة وخطاب الإشارة أفوذ من قوله أولئي والخطاب من قوله أولئك الكاف ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن نسمى الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وأما كاف الخطاب فبحسب من المخاطب، ثم إذا كانت بحسب المخاطب، فهل تبقى مفردة مفتوحة مبيعة فتح، أو تكون بحسب المخاطب تذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمع وإفرادا، أو تكون بالفتح للمذكر مطلقا ولو جمعا أو مثنى وبالكسر للمؤنث مطلقا ولو جمعا أو مثنى في هذا ثلاث لغات للعرب الوهى الأولى أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم جنس فإذا قلت ذلك تخاطب باثنين فالمعنى أنك تخاطبهما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص والثاني أنها بالفتح للمذكر مطلقا وبالكسر للمؤنث مطلقة ما معنى الإطلاق في حال التثنية والجمع والإفراد والثالث وهو الأفصح أنها بحسب المخاطب مطلقاً فإن كان مفرد مذكراً فهي بالفتح مفردة إذا كان مثنى فهي بالتثنية إذا كان جماعة ذكور فهي بالميم تقترن بالميم جماعة إناث تقترن بالنون قالت فذلكن لأن تخاطب جماعة نساء ذلك ما من معلم ربي يخاطب اثنين. ذلكم خير لكم يخاطب جماعة الذكور هذا هو الأفصل. فهنا يقول أولئك جزاؤهم أولئك. الخطاب لمن لواحد. يعني أولئك أيها المخاطب. فالخطاب لواحد والإشارة لجمع. يعني أولئك المتقون. أيها المخاطب جزاؤهم أي ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار وجنات يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم مغفرة من ربهم أي عفو وتجاوز عن الذنوب وسط عن الخلق وجنات تجري من تحتها ننهار جنات تجري جنات جمع لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراؤون الغرف كما نتراء الكوكب الدرذي الغابر في الأفق قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هذه منازلهم ما يزنهم الله اللهم جلنا منهم هذه المنازل يختلف الناس فيها أهل الجنة ترونها مثل ما نرى الكوكب الدردي المضيء الغابر في الأفق بعيد جدا ليس فوق مسامة الرؤوس بل هو بعيد فهي درجات ولهذا تجمع وأعلى ما فيها الفردوس لأنه لأن فوقه عرش الله جل جلاله ومن وهو وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة أولئك جزاؤهم مغفرة من رب وجنات تجري من تحت أنهار ووصف الله بأنها جنات لأن فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال فهي دار لا يمكن أن يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها لأنها أعظم من أن تدركها مخيلتنا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آي وقال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم وقالوا التجري من تحتها لنهار من تحتها قال العلماء أي من تحت قصورها وأشتارها لا من تحت أرضها لأنه لو كان من تحت أرضها لكان في الأسفل في قاع، ولكنها تمشي على سطح الأرض الجنة، إلا إلا أنها تحت القصور والأشجار تجري من تحتها الأنهار، وقد ورث في الحديث أن هذه الأنهار تجري بلا أخدود وبلا حفر، وفي ذلك يقول ابن القيم في أنها رها غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود يعني سواقي أو حفر ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان حيث أراد نعم وقول الأنهار جمع نهر وقد بين الله تعالى في سورة القتال سورة محمد أنها أربعة أنواع فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أنهار من ماء غير آسن يعني لا يقبل أن يكون آسنا، بخلاف أنهار مع الدنيا فإنه يكون آسنا أي متغيرا فإنه إذا تأخر وأبطأ تغير أما ما الجنة فلا يتغير أنهار من لبن لم يتغير طعمه بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت أنهار من خمر لذة للشاربين لذة وليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون ذات وجع الرأس ولا تغتال العقل العقول و... وأشد ما يكون من الذها الرابع أنهار من عسل مصفى أنهار من العسل ليس ليست من عسل النحل الذي يكون نصفه أو أكثر شمعا ولكنه من عسل مصفى ولي... خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثاً طويلا وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود خلود تأبيد، وقد أجمع علماء السنة علماء السنة على أنها أي الجنة مؤبدة بما فيها من النعيم ونعيم أجر العاملين. الجملة هنا إنشائية للمدح والسنة السنة على إيش؟ على هذا الأجر العظيم وأجر العاملين أي ثوابهم وجعله ذو الفضل والإحسان أجرا ليكون الإنسان مطمئنا على الحصول عليه إذا قدم العوض وإلا فالمنة لمن المنة لله عز وجل أولا وآخرا لكن يمن علينا والحمد لله بالعمل ثم يمن علينا ثانية بالجزاء ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كأننا نحن محسنون استقلالا وابتداءا فإذا أحسننا فجزاؤنا أن نحسن إلينا مع أنه والله هو الذي أحسن إلينا أولا وآخرا كذلك يقول وكان سعيكم مشكورة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة سبحان الله يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه هذا غاية الفضل والإحسان من الله عز وجل نعم أجر العاملين الذين يعملون لهذا الأجر العظيم وقول نعم أجر العاملين نقول في أعرابها أن أجر فاعل والمخصوص محذوف تقديره نعم أجر العاملين هو أو الجنة كما قال الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأمان والمنا والمنة نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأمان والمنة والمنة في هذه الآيات الكريمة من الفوائد بيان جزاء المتقين وأنه جزاء لا لا يدركه الإنسان بالتصوره لأنه أعظم مما توصف ما يتصور وفيها أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه من أين يأخذ من قول المغفرة وجنة فبالمغفرة درء المكروه وبالجنة حصول المطلوب ومن فائدة هذه الآية أن مغفرة الله عز وجل للمرء من أعظم الثواب فلا تستغرب أن تكثر من سؤال المغفرة كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه آية سورة النصر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ومن فائدها بيان حال الجنات التي وعدها المتقون وما يصوره قول التجري من تحتها النهار من النعيم العظيم ومن فوائدها أن أهل الجنة خالدون فيها لقوله خالدين فيها وقد دلت النصوص على أن هذا التقليد أبدي ومن فوائدها عظم هذا الأجر لأن العظيم إذا أثنى على شيء دل على عظمه والله اجعل أعظم شيء وقد أثنى على هذا النعيم ومن فوائدها بيان فضل الله عز وجل على عباده حيث جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة الأجر المحتتم الذي لا بد من أن يناله العبد فإذا قال قائل كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته قل ليدخل جنة أحد بعمله وظهروا الآية التي معنا أن هذه الجنة التي أعدت لهم أجر لهم عوض عما قاموا به من العمل والجواب عن هذا أن نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل جنة أحد بعمله أي على سبيل الجزاء يكافئ العمل ويكون عوضا عنه وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت فأعمالنا سبب أعمالنا سبب ولو قوبلت بنعم الله لم تكن شيئا لم تكن شيئا لو أنك جماعة نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل مؤقل طئيلا جدا طئيلا جدا ولا ينسب شيء النفس لو أنه لو أصيب الإنسان بضيق في نفسه لكان يبذل كل ما يملك من أجل زوال هذه المحنة كذلك البور الغائط السمع البصر إلى غير ذلك نعم كثيرة ما لا يقابلها العمل وقد قال بعض الشعراء إذا كان شكري نعمة الله نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له, له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر صحيح هذا؟ لأننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة لأن الله قال وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الذين كفروا نعمة الله ثم إذا شكرت الله فهي فقلنا إنها نعمة تحتاج أيضا إلى شكر آخر فإذا وفقت لشكر لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر وهلوم جره ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأجيام واتصل العمر نعم نعم أحيانا سن يتوب ويعزم أن لا يعود بعد يعني تراوده نفسه أن يعود هل تتخذ التوبة؟ لا ما تنت ما ما تنتصر ما أصر على المستقبل الذي يبقى يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب أما الإنسان الذي يتوب ثم تغربه نفسه في المستقبل ويفعل ما سيفعاه هذا ليس من ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل أذنب فاستغفر الله ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فسأعفف، فقال الله تعالى علِم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، فكون الإنسان كلما أذنب السّافر لا، ي... وكلما سافر عاد فأذنب لا يبطل ثوبته الأولى. نعم. يكون خبر كيف يكون الخبر عن الجملة المقصود؟ كيف يكون الخبر؟ الجملة في شيء ما ليقل الخبر. آه حسن. مم. لما كانت صيغة وصيغة الخبر، صح صيغة وصيغة الخبر، صحة أن تكون خبر مبتدي. هي صيغة وصيغة الخبر. لولا هذه نقول نعم في علم الماضي وأجرفها، لكن هي المقصود بها إنشاء المثل. مثل مازل بأسه لا شيخ الأية ما تأيد الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله لأني خلاص القرآن صدر الآية بما خيره هذا جزاءهم ما من ربهم وجنّة فيكون الأول يغفر الله سيدخلهم يعني ب بما الجنة ثم يجزيهم بهذه الأعمال بعدهم درجات ظهر الآية إن الجنة هي الأجر. ظهر الآية الجنة هي الأجر. لأن ما ذكر في إلا جنات تجتمعنها فقط. آدم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمونه. يعني الجاهل لا تعلم. الجاهل يعني ي يعني جاهل فعل فعل ذم وهو جاهل. يعني ربنا ما يكتب أخذنا هنا أن الجاهل لا يؤخذ بدمه وهو نعم أحمد شاء الله الله في <تصفيق> القرآن تلا الذين يستغفرون ولا يسرون حد والذين الذين لا تركونها بكلية إيش؟ المتضح على الاستغفار عدم الإصرار عليها لا تركها بكلية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على الإبناء الله من الزنى أدرك ذلك بالأم الحال هذه على المقدمات الكبيرة لا بد أن الإسان ما هو على كل حال لا يعني معناها إن, أن الإسان حيث هو إنسان سيحفى لهذا وبقدرتها أن من بصره لكن لكن لابد لبني آدم من الخطأ كل بني آدم خطأ وخير الطين التوابون لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولجاء جاء بقوم يذنبون فيسافرون الله فيغفر لهم اللهم نعم أحمد مصر على الصغيرة من إسراعا صغيرا من الكبائر معنا المسرون على على الصرايا يختلفون جدا من من يستهين بفرومات الله ومن هم يعتقد مول أمر المحارم كيف يكون يعني سواء لا مول سواء هو الله فيه حتى الكبائر هذا ليس سواء إذا قلنا كبيرة معناه أن في ظن الكبائر لكن الكبائر تختلف ليس شيء من الأعمال إلا يختلف نتائج الأعمال الصالحة وجدتها تختلف الكفر نفسه يختلف أليس كذلك الكبائر تختلف أكبر الكبائر ووسط الكبائر وأدوان الصغائر الصغائر أيضا تختلف. النظر إلى المرأة لشوه، مثلا المرأة الأجنبية من الصغائر، ومسها من الصغائر، وين أعظم؟ عن مسأ. عن هنا. نص. يعنى من كان عليه بعض عليه معاصية بعض المعاصي فتابع عن بعضها ولا متابع عن البعض. فهل يقبل الله توبته علم بأنه قد تاب عن بعض المعاصي الصغيرة وترك الكبيرة أظن هذه مرت علينا النصر نعم مشقاء على مصر من الصائر من الصغائر مصر أنت تجيب عن سؤالي ولا سؤال جديد لا لا سؤال جديد لا أجرس مر علينا أن العلم اختلفوا إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر فهو تقبل توبته من هذا الذنب أو لا أن في هذا خلاف منهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل مطلقا ومنهم من قال إن كان الذنب الذي هو مصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإن كان من غير جنس قبلت فمثلا إذا تاب من غش الناس في البيع لكن غشهم في الإجارة هذا الذنب جنس واحد، وينفصل محل الرش. أنواع فيها ثلاثة أقوال العلماء والصحيح أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصر على مثله أو على نعم جنسه، ولكنه لا يستحق الوصف المطلق في مدح في مدح التوابين. يعني لا أدخل في مثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين إنما يقال هذا توبة مقيدة أعلم الله من الشيطان في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعزون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَيَعْلَمُ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْكُذَّابِينَ وَالْيَوْمَ يَصُنُّهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ نعلمنا من الشيطان الرجيم اظن لم نكمل الفوائد في الاخير طيب ولم يسر على مفعله ومعلمون جزاء ما وصلنا أولئك جزاء أخذوا بعيدها طيب قال الله تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت جملة محققة بقد لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التحقيق بالقرائم فقول القائل قد يجود البخيل هذه للتقليل وقوله تعالى قد يعلم الله معوقين منكم هذه تفيد التحقيق أما فإذا دخلت على الماضي فإنها تكون للتحقيق في قول المقيم قد قامت الصلاة قد خلت أي مضت قد خلت أي مضت من قبلكم سنن الفطاب لهذه الأمة والسنن جمع سنة وهي الطريقة والمراد بها سنن الله عز وجل في المكذبين حيث يأخذهم ويدمرهم. كما قال تعالى فلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها قال دمر الله عليهم يعني أهلكهم وأبادهم وللكافرين أمثالها من هذه الأمة نعم إذن سنًا جمع سنة وهي الطريقة والمراج بها طريق الله تعالى في المكذبين للرسل حيث تكون عاقبتهم الهلاك والدمار، وقول فسيروا في الأرض الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة عطف جملة على جملة، وسير فعل أمر من السير وهو المشي، والمراد به هنا سير القلوب وسير الأقدام، أما سير القلوب فهو بالتفكر. أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة، السابقة عليه زمنا، وكذلك يتفكر في الأمة السابقة عليه مكانا، كما قال تعالى وإنكم لتمرّون عليه مصبحين وبالليل، أفلاتعقلون؟ فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه. لما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في عاقبة من مضى زمناً وفي عاقبة من مضى مكاناً فمثلاً ديار ثمود موجودها الآن يفكر الإنسان فيها زمناً أو, مكا أو مكاناً يفكر فيها مكاناً وزماناً يفكر فيها مكاناً وزماناً فينظر كيف كان عاقبته السير بقدم قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب لأن الإنسان يصل به إلى حق اليقين والمشاهد بالعين والسير بالقلب أعم وأشمل لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدما أليس كذلك؟ طيب وقول السير في الأرض في للظرفية ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى على أي سيروا على الأرض لأن السير في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضا وإنما مفيد السير على ظهر الأرض وقول سيروا في الأرض أي أرض من سبق فأل هنا للعهد للعهد المفهوم من قوله قد خلت من قبلكم سنن أي سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم وقولوا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انظروا بعين البصر أو بعين البصيرة أو بهما بهما جميعا بهما جميعا فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة وإن لم يصل ولكنه فكر في قلبه فالنظر يكون بعين البصيرة لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انظروا في الأمر وهي تنصب المفعول به لكنها علقت عن العمل لأنه وليها جملة استفهامية والجملة الاستفامية إذا وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل علقت يعني منعت وعلى هذا فتكون الجملة في قوله كيف كان عاقبة المكذبين في محل نصب مفعول انظروا أما إعراب كيف كان عاقبة المكذبين تفصيلا فإن كيف اسم الاستفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدما وتقديمه هنا واجب أو جائز واجب لأن الاستفهام له صدر الكلام فإذا وقع خبرا وجب تقديمه إذا وقع الاستفهام خبرا وجب أن يقدم فهنا كيف اسم السفامة بما فتح محل نصب خبر كان وعاقبة اسمها اسمها وأما المكذبين فمعروف أنه مضاف إليه عاقبة المكذبين أي مآل أمرهم عاقبة الشيء ما يعقبه ويعول إليه الشيء والمكذبين هنا المراد بها المراد بهم المكذبين لله ورسلهم فماذا كان عاقبتهم كان عاقبتهم والهلاك والدمار وعقوبتهم على حسب ذنوبهم كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه كلا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذت في الصيحة ومنهم من خسنا في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ها. نعم. فمنهم أرسلنا حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذنا بالأرض ومنهم من أغرقنا الذين أرسل الله وإنهم حاصبا مثل قوم لوط قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على نوط نجيناهم بسحر ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح أيها الإخوة